وسلم تسليما كثيرا أما بعد فمعاشر الإخوة الكرام نواصل معا شرح هذه الأربعين للإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى التي جمع فيها رحمه الله جل وعز أربعون حديثا صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كان دأب عدد من العلماء رحمه الله تعالى ممن كانوا يجمعون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المشتملة على الدين كله أي كل حديث من هذه الأحاديث هي قاعده من قواعد الدين فالامام النووي رحمه الله تعالى أراد أن كذلك يحصل أجرا عند الله جل وعلا فجمع رحمه الله تعالى هذه الأحاديث ورأى أن الإسلام يدور على هذه الأحاديث أي عليها مدار الإسلام عليها مدار الإسلام أو هي نصف الإسلام أو هي ثلثه أو هي ثلث الإسلام فالعلماء رحمهم الله تعالى اعتنوا بهذا الأمر بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام منهم من جمع كل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح كما هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى والإمام مسلم رحمهم الله تعالى ومنهم من التزم أن يجمع أحاديث عليها مدار الإسلام، عليها مدار الدين، عليها مدار الدين، وهذا الذي فعل الإمام النووي رحمه الله تعالى، فجمع أحاديث تتعلق بأصول الدين وبفروع الدين وبعضها في الزهد، بعضها في الآداب والأخلاق، إلى غير ذلك من المقاصد الحسنة الصالحة الصحيحة التي. يسعى العلماء من خلال ذلك أن ينفع الناس بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذا الأمر اخواني الكرام من أعظم الأمور ان نهتم بأحاديث النبي عليه الصلاه والسلام لأن النبي عليه الصلاه والسلام مبلغ عن ربه جل وعلا أرسله الله جل وعلا ليبلغ الناس ما أوحى الله عز وجله به صلوات ربه وسلامه عليه فمر معنا الحديث الأول ما هو الحديث الأول؟ تذكرون الحديث الاول الذي ان حديث جبريل ولا حديث عمر انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى هذا الحديث العلماء يفتتحون كتبهم كما هو كما فعل الامام البخاري افتتح الصحيح بهذا الحديث المبارك العظيم الذي هو ميزان الاعمال الباطنه انما الاعمال بالنيات فالاعمال صحة وفسادا تدور على ماذا؟ على النية الصالحة على النية الصالحة إن كانت النية لله عز وجل فهي مقبولة إن كانت لغير الله عز وجل فهي مردودة وذلك العلماء يبداون كتبهم أو يقدمون كتب هذا الحديث يريدون أن يقولوا من خلال بداية بهذا الحديث أنهم يريدون وجه الله والدار الآخرة إنما الأعمال بالنيات أن يريدون من كتابة هذا الكتاب وجه الله عز وجل وأن ينفعوا الناس عمل صالح ليس الغرض يعني من هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى الذين نفعوا الناس بعلمهم وبشرحاتهم وبما سطروا وبينوا كان همهم وغرضهم أن ينفعوا الناس يفعلون ذلك للقربة ولرضى الله عز وجل ليس كحالنا في هذا الزمان أصبح الناس يكتبون ليحصل المال يكتب ليحصل ويجني المال فقط وتجد أن في هذا الكتاب ما فيه بركه نسأل الله العافية ما فيه بركه بعكس كتب الأولين المتقدمين كتبهم فيها البركة والخير وإذلك لازت محفوظة ليومنا هذا لأن الله عز وجل بارك في هذه الكتب مليئه بالأدلة من الكتاب والسنة فالحديث الأول حديث من المؤمنين عمر الخطاب وثاني الخلفاء الرشيدين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا الحديث رواه من إمام المحدثين ها؟ رواه من الحديث الأول الأعمال بالنيات البخاري و... ومسلم رواه... رواه البخاري ومسلم الحديث الثاني الذي مر معنا هو حديث حديث عمر كذلك الطويل حديث الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس هو حديث جبريل حديث جبريل الذي في بيان أركان الإسلام والإيمان والإحسان هذا الحديث لا بد أن يحفظها هذا الحديث فيه بيان الدين كل الدين أركان الإسلام والإيمان والإحسان وفيه شيء من اشراط الساعه كما بينا نبينا عليه الصلاة والسلام وفي أن جبريل جاء على هيئة بشر ما عرفه الصحابه رضي الله عنه وكان الغالب ياتي للنبي صلى الله عليه والسلام على هيئة بشر راه النبي عليه الصلاة والسلام على هيئته الطبيعيه مرتين عليه الصلاة والسلام هذا الحديث من رواه؟ رواه مسلم فقط رواه الإمام مسلم فقط رحمه الله تعالى حديث جبريل الحديث الثالث حديث من؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما هو الحديث؟ بني الإسلام على خمس بني الإسلام وعلى خمس ذكرى الخمسة أركان الشهادتان الصلاة الزكاة الصوم والحج. هذه اركان اخواني الكرام لا بد من معرفتها لا بد من حفظ هذه الاحاديث ومعرفته والان نحن في الحديث الخامس يعني من اراد ان يعني يحفظ الحديث لازال عنده سعه وفرصه لان يتدارك ما فات, يتدارك ما فات خمس احاديث ان شاء الله ياتي بها ونحن عدنا كل, كل اسبوع حديث واحد فقط فليحفظ احاديث النبي عليه الصلاه والسلام فبذلك يكون متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام حافظا لسنته مطبقا لها حديث عبد الله بن عمر حديث الرابع حديث الرابع حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ماذا قال إن أحدكم يجمع خلقه يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفه ثم, ثم علاقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم ينفخ فيه الروح إلى آخر الحديث الذي ذكر وهذا الحديث رواه من؟ حديث عبد الله, عبد الله بن عمر من روى؟ بخاري ومسلم وحديث عبد الله بن مسعود كذلك البخاري ومسلم حتى نحفظ نعرف هذا الحديث إذا ذكرت حديث نعلم أنه صحيح إذا قلنا البخاري ومسلم فالحديث صحيح ما لا ان أبحث عن صحته هذا مهم جدا إخواني الكرام لأن كثير من الأحاديث تروج فتكون ضعيفة أو لا تصح أو منكرة فلا يجوز أن نتناقل مثل هذه الأحاديث ولذلك كان مهم جدا أن نعرف الحديث من خرجه هل هو صحيح غير صحيح لأن هذا من الأمانة التي كلفنا الله عز وجل إياها ثم معنا هذه الليلة الحديث الخامس الحديث الخامس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 في الصحيحين حديث الأول من أحدث في أمرنا هذا اخرجه البخاري مسلم والثاني اخرجه مسلم لكن ذكروا الإمام البخاري معلقا رحمه الله تعالى في كتاب البيوع باب النجش فذكره معلقا فهذا الحديث لأم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق وهو الحديث الخامس رواه البخاري ومسلم وعائشة رضي الله عنها أم, أم عبد الله كنية عائشة رضي الله عنها كذلك بأم المؤمنين كنيت عائشة بأم المؤمنين لماذا؟ لأن احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمهات المؤمنين يكنين بهذه الكنية بهذه الكنية لأن الله عز وجل كنهن سبحانه وتعالى بهذه الكنية قال الله عز وجل وازواجه أمهاتهم فكل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين أمهات المؤمنين لذلك لا يحل لأحد أن يتزوج منهن بعد وفاة النبي عليه الصلاة لأنهن أمهات المؤمنين كذلك أم عبد الله هذه كنيه هل ولد لها رضي الله عنها أم لم يولد لها صحيح أنه لم يولد لها من اهل العمر قال ولد لها ولد سقط ولم يعش وذكر آخرون أنه لم يولد لها ولم يسقط يعني فلذلك تكنت بهذه الكنية تكنت بهذه الكنية وهذه الكنية لأن عبد الله من أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله عبد الرحمن من أحب الأسماء إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى ويعني في حديث لكنه ضعيف أحب الأسماء إلى الله ما وحمد هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي صح هذا الحديث الذي ذكرت لكم وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن أحب الأسماء إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى فقال رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين قلناها الله عز وجل سبحانه وتعالى كنّه النبي هذا ام عبد الله كنيتها عائشه هذا اسمها اسم أم المؤمنين وهي ابنته أبي بكر الصديق رضي الله عنها تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام صلوات ربي وسلامه عليه وعائشة رضي الله عنها روت للأمة علما غزيرا جدا كثيرا وفقها عظيما فهي رضي الله عنها عائشة من المحدثات من المحدثات ومن الفقيهات علما نقلت علما يعني كبيرا عن النبي عليه الصلاة والسلام كان الرجال يسألون عائشة عن كثير من الأحكام أحكام حتى أحكام الغسل أحكام الوضوء أحكام الجنابة فكانت تحدث وتبين لأن هذا الدين لأن هذا الدين والإنسان في هذه الأمور بد أن يحدث ويعلم بل كانت تحكيم كان يقع بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام لماذا هذا؟ لتنقل هذا العلم للناس لأن هذا العلم وحي من الله عز وجل فلا يستحيل واحد أن يسأل عن أمور دينه الدين كله حياء الحمد لله لكن ما يقول واحد والله أنا ان أسأل عن الغسل أستحيان أسأل عن يعني ما يتعلق بالجماعة هذا لا يجوز يبقى الإنسان جاهل لهذه الأمور أو قد يصلي وصلاته غير صحيح ومنهم حتى ينفر الناس بل منهم من يسب العلماء ويصفهم بهذه الصفات يقول كذا علماء حيض ونفاس لماذا يريدون ان يقللوا من شان العلماء وهذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الأمر وصفوا به من كان قبلنا وصفوا الأعمى الأعلام كالحسن البصري رحمه الله تعالى هذا الإمام العظيم الجديد كانوا كان يحدث ويعلم الناس فكانوا يسمونه يقولك ما ما علم الحسن البصري ما علم هؤلاء الذين كانوا من الخوارج إلا كخرق كدم في خرقة امرأة يريدون أن ينفروا الناس عن مجالس الحسن البصري وعن علمه وهو الذي أدرك جمع من الصحابة وأخذ عنهم رحمهم الله تعالى فيقول نفس المقالة في العلماء رحمه الله تعالى عن أمور دينه والله عز وجل هو الذي بين هذه الاحكام قال يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء بالمحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرص لكم فاتوا حرصكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم يعني لا بد من المقدمات لغير ذلك مما يتعلق بالجمع كل هذا ذكره الله عز وجل سبحانه وتعالى في هذه الآل يدل على ماذا على عظمة هذا الدين وأن الإنسان ينبغي أن يتعلم ما أوجب الله عز وجل عليه سبحانه وتعالى ف. قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من أحدث في أمرنا الأمر هنا المقصود منه الشرع الدين من أحدث في ديننا من أحدث في أمرنا أحدث يعني أوجد عبادة لم يكن لها دليل لا من الكتاب ولا من السنة هنا قاعدة اخواني الكرام نحن نتعلم الأصول وهذه القواعد مهمة جدا. من أين نتعلم هذه القواعد من, من, من القرآن والسنة لذلك قلنا أن مهم جدا أن الواحد يحفظ الأحاديث ويتعلم لأن تأخذ القواعد والضوابط فلا يلبس عليك أحد من الناس من القواعد اخواني الكرام أن العبادات توقيفيه العبادات توقيفيه ما معنى توقيفيه أي لا يحل لأحد أن يضيف شيء في العبادات قف تعرف لما تكون في السيارة تجد قف stop هل تتوقف أم تمشي تسير تتوقف لا بد أن تتوقف فالعبادات الأصل فيها التوقيت لا يعمل الإنسان إلا ما دل الدليل الصحيح ما دل الدليل الصحيح لهذا وذلك هذا الحديث ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن عليه مدار الإسلام يعني شعب كثيره من الإسلام تدخل في هذا الحديث لان هذا الحديث ميزان الظاهر ولا ميزان الباطن هذا الحديث ميزان الأعمال الظاهرة ولا ميزان الأعمال الباطن ميزان الأعمال الباطن يتعلق بالاعمال من عمل عملا من أحدث في أمرنا أي في ديننا وميزان الأعمال الباطنه الحديث الأول ما هو إنما الأعمال بالنيات يعني هذا ميزان الباطن لابد من الإخلاص لله عز وجل إذا كان العمل ما في إخلاص لا يقبل عند الله عز وجل سبحانه وتعالى واذا كان العمل ما في ما في متابعه للنبي عليه الصلاه والسلام لا يقبل لا يقبل عند الله جل وعلا سبحانه وتعالى فاذا القاعده عندنا ما هي القاعده الاولى العبادات الاصل فيها ماذا التوقيف العبادات توقيفيه توقيفيه الا بما دل علي عليه الدليل منها اما ما لم يدل عليه دليل فإن الله عز وجل لم يشرعه لذلك لم يشرعه. اخواني كرام ناخذ من الحديث ماذا اولا أن من تقرب إلى الله عز وجل بشيء لم يشرعه الله عز وجل فقد احدث في الدين ماذا نسمي هذه بدعه نسميها بدعه هذه البدعه لانه احدث جاء بشيء جديد في دين الله عز وجل عمله مردود لا يقبل عند الله عز وجل فلان بعض الناس يدخل العاطفي كيف يعمل لله هو لا يقبل نعم لماذا لان عندنا الان قاعده ما هي القاعده في الحديث من عمل عملا ليس عليه امرنا ليس على ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام قال فهو رد طيب النبي يقول فهو رد نحن نقول فهو مقبول مش معقول يعني ما قاله النبي عليه الصلاه هو الصواب النبي يقول عليه الصلاه والسلام فهو رد فلا يمكن لاحد ان يقول هو مقبول لا نحن ما ياتينا الوحي وانما امرنا باتباع النبي عليه الصلاه والسلام هذا كقوله صلى الله عليه وسلم في خطبه الحاجه كان يقول كل بدعه ضلاله لو جاء الواحد الان قالنا في بدعه حسنه هل نحن نقدم قول من يقول بدعه حسنه ام نقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول كل بدعه ضلاله من نقدم قول من قول الرسول عليه الصلاه والسلام فاذا ما في بدعه حسنه وإنما كل بدعه ضلاله يعني نحن نتكلم عن الدين ام عن الدنيا الدين اما في الدنيا ابتدع كما تريد ابتدع في اخترع السيارات اخترع الطائرات اخترع الامور التي تنفع الناس ما لم تكن محرما او فيها اذيه للناس اخترع كما تريد نحن نتكلم عن الدين البدع في الدين اما البدع لانه مره كنا نتكلم عن هذه المسائل والبدع في الدين إلى غير ذلك من المسائل التي بينها العلماء فقام رجل فقال هذا الميكروفون بدعة بدعة يعني ليش الميكروفون هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نحن نتكلم في الميكروفون فهذا ما فهم ما هي البدعة التي تكون شرعية في الدين المنكره والبدعة التي تكون خارج الدين وفي أمور النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يستطيعها صلى الله عليه وسلم وكان يحتاج إليها صلى الله عليه وسلم يعني كان المق... الم... المقتضي موجود في زمن النبي عليه والسلام لكن لم تكن هناك الوسيلة لي... لهذا الأمر ولذلك كان عليه وسلم يستعين بالعباس يقول يا عباس نادي القوم نادي القوم ولما كان النبي عليه والسلام في مرض موته عليه السلام كان يقول الله أكبر فلا يسمعه من في الخلف فكان أبو بكر يرفع صوته ليبلغ تكبير النبي عليه وسلم يعني لو كان في الميكروفون هذه الوسيلة ما يحتاج لأحد يبلغ خلف النبي عليه الصلاة والسلام فلذلك في وسائل ما كان النبي يستطيعها ولا كانت في عهد النبي عليه وسلم، فلو فعلناها فإن هذا مشروع لماذا؟ لأنه ليس له علاقة بدين العز وجل وإنما من الوسائل التي تبلغ الناس الدعوة إلى غير ذلك من الأمور كالأشريط الآن وكالانترنات وغير ذلك فلا يوجد عاقل الآن يقول كذلك اشياء حرام لأن لا, لا, لا نتعلم منها علما لأن لم تكن في زمن النبي عز كذلك الطائرات ما كانت في زمن النبي السيارات ما كانت في زمن النبي نقول الناس الآن استفر في طائرات سيارة بدعه لا يجوز أن تسافر يمشي على الجمل سافر من كندا إلى إفريقيا على الجمل أو على الحصان يعني بعض الناس لا يعني لا يطبق القواعد والشروط فهذا الذي نحن نقصد اخواني الكرام فالعبادة لا تقبل عند الله جل وعلا إلا إذا وافقت هذا الأمر وسائر الأعمال هنا قاعده أخرى من القواعد سائر الأعمال اخواني الكرام لا تقبل إلا بشرطين عظيمين مهمين ما هو الشرط الأول؟ الإخلاص لله عز وجل ما هو الحديث الذي ذكرنا في الإخلاص؟ إنما الأعمال بالنيات الشرط الثاني لقبول الاعمال المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام هذا المتابعة تدخل في اي حديث حديث الخامس من عمل عملا ليس عليه أمره نفه ورد فاذا لا بد من الإخلاص ولا بد مع الإخلاص المتابعة لان بعض الناس يأتي بالإخلاص وينسى المتابعة وبعض الناس يأتي بالمتابعة وينسى الإخلاص فالعمل مردود الا اذا اشتمل على الإخلاص والمتابعة نعطي مثال. لو واحد من الناس الآن دخل لو واحد من الآن دخل دخل المسجد وصلى الظهر صلى الظهر مخلصا لله عز وجل خاشعا ذليلا لله سبحانه وتعالى ما أراد بهذه الصلاه إلا وجه الله عز وجل ما في شك يعني في قلبه إيمان قوي ثم صلى الظهر خمس ركعات. قال والله انا اليوم اشعر بالايمان قوي جدا ازيد في الصلاه هذه اريد ان اصلي اكثر فجاء فج فصلى الظهر خمس ركعات هل هذا العمل مقبول فقد اي شرط اي شرط فقد الشرط الثاني متبع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كيف نحتج عليه ماذا نقول له قل كيف تصلي انت صلي تقول يا أخي انا مخلص لله والله ما اريد الا وجه الله اريد ان انا للدرجه الرفيع العاليه عند الله عز وجل قلما ما غير مقبول لأنك صليت الظهر خمس ركعات النبي صلى الظهر أربع ركعات تجيت بشيء جديد بدعه غير مقبوله عند الله عز وجل سبحانه وتعالى لان الله عز وجل اشترط ان في العمل المقبول المتابع للنبي صلى الله عليه وسلم وان تطيعوه تهتدوا فأمره بالبلاء طيب لو واحد جاء الان صلى أربع ركعات ما شاء الله كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فرأى زيد وعبيد حسن والحسين فلان جلس في المسجد هكذا فبدا يحسن صلاته يعني يطيل الركوع يطيل السجود قال اليوم س حتى يقولوا صلاتي ما شاء الله ما فيها خطا مع انه صلى صلاة صلاه النبي عليه الصلاه والسلام فلهذا عمله مقبول غير مقبول فقد اي شرط ها شفر المتابع هو تابع النبي صلى الله عليه وسلم فقد أي شر الإخلاص لانه صلى لمن صلى لله ام صلى للناس صلى للناس اراد من الناس ان يمدحوه على صلاته هذا ماذا نسميه نحن الرياء الرياء نسأل الله العافية الرياء نسميها الرياء قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أخوف ما أخاف عليكم الرياء اخوف ما اخاف عليكم الرياء او قال عليه الصلاة والسلام اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر قال وما الشرك الاصغر يا رسول الله قال الرياء قال له اخفى اخفى من ذبيب النمل شفت النمله لو مرت هل تشعر بها النمله لو مرت بي بجانب تشعر بها ما تشعر بها كذلك الرياء نسأل الله العافيه الرياء خطير جدا فالنبي على من خاف على من, نبي خاف على من؟ الأخوف ما أخف عليكم أخف على من هو آ المخوف عليهم من الصحابة رضي الله عنه ومن الذي خاف النبي عليه الصلاه والسلام خاف والمخوف عليهم من الصحابة فإذا كان النبي خاف على الصحابة ماذا نقول نحن ماذا نقول نحن إذا خاف عليهم الشرك الأصغر نحن يجب أن نخاف الشرك الأكبر كما قال أحد العلماء قال يجب أن نخاف الشرك الأكبر نسأل الله السلام المخرج من الله صحيح هذا والله لان الشرك خطير جدا إخوان اخوان الكرام مبطل للاعمال فاذا هذا الذي دخل في الاول صلى زاد مخلص لله عز وجل وزاد ركعه عمله مردود والثاني صلى كصلاه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه اراد بصلاته الناس ما اراد الله عز وجل دخل الرياء فحسن صلاة للناس كذلك عمله مردود لانه افتقد إلى الشرط الثاني المتابعه أما الذي جاء وصلى مخلصا لله عز وجل وتابع النبي عليه الصلاه والسلام فهذا الذي عمله مردود عمله مردود احبون يعني عمله مقبول عند الله عز وجل طيب لو واحد الان هذا كم المثال اعطينا الان الاول فقد اي شر الذي زاد في الركعه المتابعه والثاني الذي صلى رياء فقد اي شر الاخلاص والثالث ها هل مقبول ما فعل الثاني جاء بالاخلاص والمتابعة طيب لو واحد دخل الرابع الرابع عافانا الله اياكم من من, من من من خالف الرابع دخل ثم صلى فزاد في صلاته كالاول صلى خمس ركعات ثم راى الناس ينظرون اليه فحسن صلاته راى الناس فهذا فقد اي شرطين فقط هذا مصيبة <تصفيق> هذا يشده <ما. تصفيق> هذا لا, لا إخلاص ولا ولا متابعة. لسأل الله العظيم هذا ضاع, ضاع كل شيء اعوذ بالله فإذا هذا هذا إخواني الكرام هذه قاعدة من القواعد فالعبادة وحسن لا تصحوا إلا بشرطين لا تصح إلا بشرطين الشرط الأول الإخلاص اللي أعزوه يذكره هذه انا ما في أحد بعد ذلك يقول لك والله أنا ما أردت الا الخير كم من مريد للخير لا يدركه كم من إنسان يريد الخير لكن لا يدرك الخير لماذا؟ لأنه ما وفق النبي عليه الصلاة والسلام أو ما كان مخلصا لله عز وجل فالعمل المقبول هو الذي الشمل على شرطين الإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام فلو أن الإنسان جاء بعبادات محدثة ليس فيها شرك أبدا كله خالص لله عز وجل لكن ليست من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي عليه الصلاة ليس عليه أمرنا ف... فهي بدعة مرضودة لا تقبل فلا يقبل العمل إلا بهذين الشرطين كما يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى وقد مضى الشرط الأول في قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فهذا شرط الإخلاص وأما شرط المتابعة فهو في الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رد معناها مردود. معناها مردود نعم فقوله رد يعني مردود عليه لا يقبل عند الله عز وجل مهما أتعب نفسه فيه ومهما أخلص في النية فلا ينظر إلى صلاح النية وحسن القصد بل لا بد من المتابعة حتى يقبل العمل فإن خلا من أحد هذين الشرطين فهو مردود على صاحبه مردود على صاحبه فهذا اخواني الكرام هذا الحديث فيه دليل على بطلان كل البدع على بطلان كل البدع وأن صاحبها آتم غير مأجور لانه محدث في دين الله عز وجل ما ليس منه وفيه دليل على أن البدع في الدين كلها مردودة ففيه رد على من يقول هناك بدعه حسنة كما مر معنا <تصفيق> فالبدع كلها إخوان الكرام ضلاله فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وهذا يقول هناك بدعة حسنة، فهذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فليس هناك بدعة حسنة، وإنما البدع كلها سيئة ومرضودة بنص الحديث، لكن هناك يعني هؤلاء يحاولون إجازة بعض البدع وتحسينها. وإذا فتحوا هذا الباب صلى الله عليه وسلم فجاءوا ببدع كثيرة يقولك هذه من البدع الحسن كبدعة المولد النبوي بدعة المولد النبوي فجاءوا فقالوا هذه بدع حسن لما؟ قالوا لأنها دليل على حب الرسول صلى الله عليه وسلم وهل حب الرسول يكون بالبدع حب الرسول يكون بمخالفة سنته صلى الله عليه وسلم لا يمكن لأن هذه البدعة ما ظهرت إلا بعد القرن الرابع أظهرها العبيديون الذين تسموا زورا وتنبي الفاطميين كان عندهم تقريبا كل أسبوع بل كل يوم عيد فهم الذين أحدثوا عيد المولد وجاءوا ببدعة نسال الله السلام لا حصر حتى وصلتنا هذه البدعة بعد ذلك الناس يحتفلون والمصيبة أنهم يحتفلون في يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بيوم مولده لان العلماء اختلفوا في مولد النبي عليه الصلاه والسلام بل رجح بعض العلماء ان اليوم التاسع كالشيخ الالباني لهم اقوال عديده منهم من قال العاشر منهم من قال غير ذلك لكن اتفقوا على أن النبي مات الثاني عشر من شهر ربيع الاول اتفقوا على هذا فالذين يحتفلون بمولده في الحقيقة يحتفلون بوفاته صلى الله عليه وسلم ما يحتفلون بمولد النبي عليه الصلاه والسلام لان النبي مات عليه الصلاه والسلام يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول عليه الصلاة والسلام كما قال عبد الله بن عباس لكنه ولد يوم الاثنين من ربيع الأول متى خلاف بين العلماء رحم الله ولعل هذا من حكمة الله عز وجل حتى ما يغلو أحد في جناب النبي صلى الله عليه وسلم لكن مع هذا الناس ابتدعوا في هذا وتجد الناس يفرطون في أمور عظمة جدا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ثم إذا جاء يوم واحد يقوم ويحتفل واذا انكرت تعليقك انت لا تحب النبي عليه الصلاه والسلام كيف لا هذه يعني الابتداع علامه على حبه علامه حب النبي عليه الصلاه والسلام اتباعه صلى الله عليه وسلم وخير الناس بعد النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه ما احتفلوا بالمولد صحاب ما في صحابي واحد احتفل فهل نخل... نحن خير من هؤلاء الصحابه اداره تحتفل ب... بمولد النبي عليه الصلاه والسلام فاتبع سنته جاء رجل اعرابي فقال النبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ قال ذلك يوم ولدت فيه، ذلك يوم ولد فيه، فصوم الاثنين، فهو لا يصوم يوم الاثنين ثم يحتفل بيوم واحد، لا صوم يوم الاثنين، ذلك يوم ولد فيه النبي عليه الصلاه والسلام، فدله على الخير أن هذا اليوم يوم مبارك ولد فيه النبي عليه الصلاه والسلام، فصومه لله عز وجل. مش تسهر الليل، تقرأ القصائد، تأكل الكسكسي، تأكل المرق، ها، وبعضهم يشرب الخمور. نسل الله السلام ويقع في المحرمات كبائر الذنوب. بعضهم يقرؤون القصائد الشركية في هذه الليلة. بل يقرؤون صحيح البخاري ومسلم وما ينتفعون بذلك ما يفهمون حتى الأحاديث. وإنما يريدون التبرك من الأحاديث فقط. أما ترك الشرك والبدع فلا يتركون ذلك نسل الله العظيم. فليس المقصود من من هذه البدع، إخوان الكرام، آآ يعني آآ محبة النبي عليه الصلاة. والسلام. فليس إحدى البدع. دليلا على محبة الرسول عليه الصلاة والسلام بل البدع يقول الشيخ صلاح فوزان دليل على بغض الرسول عليه الصلاة والسلام لأن من كان يحب الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يتبعه ولا يخالفه ولا يحدث البدع قال الشاعر لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع والله عز وجل امتحن نبي في آية سمى آية الابتلاء أو آية امتحان ما هي من يعرفها في آية سمى آية الامتحان سمها العلماء بآية الامتحان كل من ادعى حب النبي عليه الصلاة امتحنه الله بهذه الآية ما هي في ال عمران قل إن كنتم جزاك الله خير قل إن كنتم تحبون الله ما على مثل المحبة تساوي المحبة تساوي فاتبعوني تساوي الاتباع فالمحبه تساوي الاتباع فكل من ادعى محبه النبي صلى الله عليه وسلم فانه يمتحن بالاهل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فالذي يدعي المحبه فلا بد ان يكون متبعا للنبي عليه وسلم لان المحبه تساوي الاتباع بدليل الان بدليل هذه الاهل وفي الروايه الثانيه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهو رد والرواية الأولى من أحدث يعني أحدث ما لم يشرع الله عز وجل والرواية الثانية لم يحدث وإنما اتبع من أحدث عملا ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فعمل به يعني فعمل هو به صار مبتدعا فمن عمل بالبدع فهو مبتدع وإن لم يحدثها هو يعني لم يخترعها حتى ولو اتبع بدع الآن في بدع كثيره جدا كانت من قديم الزمان ومن الناس من احياها من جديد نسأل الله العافية فهذه فائدة عظيمة جدا لئلا يقول من يقول أنا لم احدث شيء وإنما أنا أعمل بما عمل به من قبلي فنقول له حتى وإن أحدثه وعمل به من كانوا قبلك فما دام بدعة فلا يجوز لك أن تعمل به فإن قال إنما تقوم المسؤولية على من ابتدعها نقول له المسؤولية على من ابتدعها وعلى من عمل بها لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد هذه قاعدة عظيمة جدا إخوان الكرام عدد من الإخوة يظن أنه هو يعني إذا تعاون على أمر محرم او ساهم فيه بشكل من الاشكال وليس هو المستفيد فيظن انه يخرج من الاثم لا لا لا تخرج من الاثم لانك كنت مشاركا كل من كان مشارك على الحرام فقد وقع في الحرام لان لو فتحنا هذا الباب خلاص يعني ضاع ضاع الامر المعروف النهي عن المنكر فتحنا باب شر عظيم على المسلمين فجاء الله عز وجاء الله سبحانه وتعالى سد كل هذه الابواب قال تلك حدود الله فلا تقربوها حتى الاقتراب منها لا يجوز فلا تعتدوها الله عز وجل سبحانه وتعالى حرم علينا مثلا الربا وقال حل الله البيع وحرم الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله حرم علينا الربا الربا حرام في كل الشرائع كل الشرائع السابقة حرم الله عز وجل فيها الربا سبحانه وتعالى فلو قال واحد من الناس الآن قال كان ما أنا فقط أعطيت أو جاء واحد قال انا كتبت فقط يعني كنت شاهد يعني في الكتابة ما ليس لي علاقة هو أخذ وهو الذي تحمل المسؤولية فهؤلاء كلهم يدخلون في ماذا؟ في اللعنة قال عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشهديه قال هم سواء سواء في ماذا في اللعنة يعني ليس ما في أحد يقول أنا أخرج منها وليس لعلاق يعني فقط انا في البنك أعطيتك أنا مش انا الذي اشتريت وليس أنا الذي أخذ يقال له أنت تدخل في اللعنة لأنك مشارك على هذا الأمر مشارك على هذا الأمر الذي حرمه الله عز وجل فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم في الخمرة قال عليه الصلاة والسلام لعن في الخمرة عشرة يعني هذا الذي وصلت له حتى الشريف هو آخر الحلقة هو آخر واحد يعني ما وصلت للذي يشرب الخمر إلا بعدما مرت على هؤلاء التسعه هو آخر واحد سبحان الله يعني تصور من الذي مثلا من الذي باع العنب أو باع التمر باعه لشركة خمور أما الذي لا يدري فهذا يعني ما يدخل في الحكم نحن تكلم عن من هو مثلا يهيئ هذه التمار أو العنب وغير ذلك من الفواكه لشركة معينة من الخمور فهو يبيع عليهم يبيع عليهم فهذا يدخل من اللعنة إلى الذي يصنع هذا الخمر إلا الذي يحمل يحمل الذي يتعاون على غير ذلك مما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يدخلون في, في هذا الأمر لماذا لأنهم مشاركون في الإثم والقاعدة كما بين الله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ما في ما عاطفة في هذا الأمر إخواني كرام كان بر يعني إحسان وعمل صالح نتعاون عليه تكون أنت من السباق إذا في إثم وعدوان ومعصية لا ابدا وما تستحي من هذه الأمور لأنك أنت يعني أحيانا بعض الناس قد, قد يعني يعطيه أحد الإخوة يقول يشتري لي ورقة يناصيب أو قمار فيرسل يقول نجدخلنا اشتري له فقط أنت مشارك في الإثم مشارك في الاثمنا تقول لا حاشا انا ما اتعاون على هذا الأمر لانه لو لم يكن المتعاون على الحرام ما كان الحرام لو لم يكن المتعاون على الحرام ما كان الحرام فالمتعاون على الحرام هم الذين شجعوا الناس على الحرام فإذا هو صد عن الباب لن يكون من من يقع في الحرام وهذه قاعده في كل الأمور اخوان الكرام فإذا المسؤولية تقع على الجميع بعض الناس يعني في بعض الأمثلة الشعبية يقولك دعها في رقبة عالم وخرج سالم <تصفيق> الله يما <يبقى> ما تخرج سالم <تصفيق> يقولك دعها في رقبة عالم وخرج سالم يعني يخلي العالم يفتيك وانت خرج منها سالم يذهب لأي واحد يفتي بالربا وقل له ايش رأيك يقول خذ خلاص دعها في رقبتي وانت اشتري الربا وحلال عليك, حلال عليك. <تصفيق> ليس هكذا ما تخرج سالم لأنك مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا الأمر وإذلك جاء نبينا فبين صلى الله عليه وسلم فلذلك هذه فائدة الرواية الأولى والرواية الثانية الرواية الأولى فيها أن من احدث هو البدع بنفسه اخترعها فعمله مردود والرواية الثانية تبين أن, أن الذي عمل ببدع سابقه لمن أحدثها قبله فكذلك هو عمله مردود عمله مردود ما في شيء في هذا ولذلك كل البدع مردود إخواني كرام بدليل هذا الحديث ولذلك العلماء قال هذا الحديث أصل من أصول الإسلام عليه مدار الدين عليه مدار الدين وهذا الحديث دل عليه كذلك قول الله عز وجل قال وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله هذه الآية دلت على الحديث هذا كما قال العلماء رحمه الله تعالى دلت على هذا الحديث فبينت أن الطريق المستقيم الذي أمرنا الله عز وجل به طريق الإخلاص والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام ما كان عليه الصحاب الكرام هو الطريق المقبول أما السبل فهذه الطرق نصر الله السلامة طرق الغواية والابتداع طرق الشيطان فإنها ضلال ولذلك اتفق العلماء إخواني الكرام على هذا الأمر اتفقوا على هذا الأمر رحمه الله تعالى فاذا مما مما نستفيد من هذا الحديث تحريم الإحداث في دين الله عز وجل سبحانه وتعالى لو قال لو من الناس الآن لو قال لنا والله أنا نيتي حسنة يعني قصدي حسن انا ما اردت يعني انا ابتدع في دينه لكن قصدي حسن ماذا نقول له لو خالف شرع الله عز وجل جاء به شيء جديد وقال والله نيتي حسنه ماذا نقول له هل النيه الحسنه تنفع في, في, في, في العمل المخالف لدين الله عز وجل ما تنفع لا تقبل لا تقبل لان هذا من عمل الشيطان وليس ليس من دين الله عز وجل لان الشيطان هو الحريص على ان يبتدع الناس في دين الله عز وجل قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى العلماء ان الشيطان له سبل عديده في في هذا الأمر الشيطان له سبل عديده جدا الشيطان اذا راى الانسان متمسك بالدين متمسك بالسنه متمسك بالكتاب ولا يبتدع في دين الله عز وجل هو واحد الان تاب من الناس تاب الى الله عز وجل تمسك بالدين الشيطان يحاول معه اولا في المعاصي يريد أن يصرفه عن العباد. فإذا لم يستطع الشيطان أن يصرف عن العباد يعني يوقعه في ذنب فالرجل يتوب ويستغفر اوقعه في ذنب في معصية فإذا يأتي بألف حسنة الشيطان خاسر ما يربح مع مثل هؤلاء يوقعه في ذنب فإيأتي الآخر بألف حسن يقوم الليل والنهار يختم القرآن يتصدق يبكي يقولك هذا ما ينفع معه أن أوقعه في المعاصف كل مرة فماذا يفعل الشيطان خطير جدا فيرضيه عن نفسه يقول الذي تعمل ما شاء الله انت في عباده او غير ذلك واخلاص فيجعله يبتدع في دين الله عز وجل يجعله يفتح باب بدعه حتى تصبح هذه العمل غير مقبول عند الله عز وجل وهذا خطير شوف الخوارج لما خرجوا على الصحابه رضي الله عنهم ظنوا بانهم احسن من الصحابه وظنوا انهم افقه من الصحابه وظنوا بانهم فهموا القران احسن من الصحابه فضلوا واضلوا نسال الله العافية قتلوا قتلوا عثمان رضي الله عنه ذي النورين زوجه النبي عليه الصلاه والسلام ببنتيه زوجوا الاولى وماتت وزوجوا الثانيه رضي الله عنه الذي كانت تستحي منه الملائكه قتلوا وقطعوا راسه ولعبوا الكره براسه يضربون الراس بالرجل سبحان الله نسال الله العافية ثم قتلوا علي رضي الله عنه وهكذا الخوارج خرجوا على علي وقاتلوا فقاتلهم علي وظنوا أنهم على خير وفعلا ذكرهم النبي بهذه الصفات قالوا تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم يعني هؤلاء الناس ظنوا أنهم أحسن وأفقى من الصحاب وإذلك لما ذهب إليهم عبد الله بن عباس ونظرهم ذهب إليهم قاله اخذ أخذ الإذن من عند علي قال له علي إني أخاف عليك منهم أهل غدر وخيانة ما يؤتمنون نسأل الله العافية هو تجلس انت في الجالسه في المسجد تصلي يدخل واحد يفجر المسجد عن اهله التقرب من الله عز وجل يقتل المراه والطفل الصغير والناس كلهم يصلون لانهم كفروا يكفرونهم نسال الله العفو هؤلاء عقيده التكفير عيذا بالله يكفرون الصغير والكبير ماذا بالصغير والمراه وهؤلاء يقولك يبعثون على نياتهم يعني الذي مات مظلوم هذا يبعث على هذا لا يهمنا عند الله يدخل الجنه المهم اننا ما نترك هؤلاء ولذلك لا تتعجبوا اذا رايتم المساجد تفجر والمسلم الذي يصلي يكفر ويقتل ويذبح الله اكبر هذه عقيده عقيدة فاسده عقيده الخوارج نسال الله لعنهم ولذلك حذرنا نبينا منها فلا يجوز لاحد ان يكفر مسلم مسلم الا باجتماع بي كل الشروط وانتفاء الموانع هذا خطير جدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احد واحد منهما كافر نسال الله العفو فان لم يكن كما قال فترجع عليه ترجع عليه عياذا بالله وش دخلنا في التكبير هذا ابعد شيء يجب ان تكون عنده ابعد شيء ولذلك هؤلاء الناس كفروا الصحابه فذهب الى عبد الله بن عباس في احسن هيئه ومتجمل ومتزين فوجد الناس عباد يبكون ويصلون الليل والنهار غير ذلك من أوصافه ناس يعني علامات العبادة والتقشف والصيام ظاهرة عليهم شدة فيهم شدة وعبادة ومع هذا خالفوا فلا تنفعوا لا عبادة ولا هذه الطاعة ولا شيء لأنهم خالفوا النصوص وإذلك يقول أظن الحسن البصري رحمه الله تعالى أو سفيان الثوري يقول اقتصار اقتصار في سنة خير امتدع من, من, من امتدع في, في, في بدعه يعني تقتصر على سنة حتى تتعلم سنة أخرى وهكذا خير من تبتدع في دين عز وجل وكل مرة تبجئ جديد الذي الآن يصلي سنة واحد وأنت تصلي وتفعل أشياء كثيرة جدا لكنه مخالف شرع الله هذا الذي يفعل القليل خير منك خير منك لماذا؟ لأنه وافق الدين وافق الشرع وهذا الذي يعمل الكثير مردود عليه لأنه لم يوافق الدين فنظرهم عبد الله بن عباس فرجع رجع منهم ألفان وقيل أكثر من ذلك كانوا ستة آلاف أكثر وأقل على حسب الروايات ورجع معه عدد كبير جدا لأنهم اقتنعوا بسبب ماذا؟ بسبب العلم الذي أعطاه الله عز وجل عبد الله بن عباس فانكر عليهم وبين لهم الصواب ورجعوا إلى عدد كبير منهم رجعوا إلى الصواب وهكذا ولذلك لما عبد الله بن مسعود جاء أبو موسى الأشعري رأى الناس في المسجد حلق حلق حلق هذا بعد وفاة النبي الصلاه والسلام ورجل واقف عليهم ويقول للحلق كبروا مئة فيكبرون الله وأكبر الله جماعة ويقول للأقرى يحمدوا الله مئة فيحمدون مئة الله الحمد لله الحمد لله سبحوا مئة هللوا مئة كل جماعة يعطيهم ذكر معين ويفعلون ذلك جماعة أبو موسى الأشعري أول مرة يرى هذا المنظر ما راه أبداً لا في زمن وسلم ولا في زمن الصحابة رضي الله عنه فما قال شيء ذهب إلى العالم عبد الله بن مسعود، الصحابة علماء ولكن منهم من هو أعلم من الآخر فقال والله رأيت شيء ما أنكرته حتى أتيك قال وماذا قال الناس في المسجد حلق حلق فذهب معه عبد الله بن مسعود يجري فرأى فعلا كما قال قالوا ما هذا قال والله كما ترى يعني فقال لهم عبد الله بن سعود إما أنكم مفتتحوا باب ضلالة أو أنكم على هدى خير من هدي النبي عليه الصلاة واحد من اثنين إنكم أنكم أفضل من النبي عليه الصلاة لأنكم فعلتم شيء ما فعله النبي عليه الصلاة أو أنكم مفتتحوا باب ضلال. قال والله يا أبي عبد الرحمن ما أردنا إلا للخير ما أردنا إلا خير وش هذا مش خير ذكر تمنعنا عن ذكر قال وكم من مريد اللي... للخير لا يدركه كم من مريد للخير لا يدركه كم من الناس يريدون الخير لكن ما ادركوا الخير كهؤلاء الذين قتلوا الصحابه ارادوا الخير لكن ما ادركوا الخير لماذا لانهم خالفوا الصحابه رضي الله عنه هذا قيد مهم ولذلك كل انسان خالف اخواني الكرام او جاء شيء جديد يستدل عليه بها يقول هل هذا كان في زمن النبي عليه الصلاه والسلام هل فعله النبي لا هل فعله ابو بكر لا هل فعله عمر لا هل فعله عثمان لا هل فعله علي لا فاذا مردود فكيف انت احسن منهم ولذلك في فتنه خلق القران في عهد الدوله العباسيه العلماء استدلوا على المعتزله بهذا استدلوا عليهم بهذا كالامام احمد رحمه الله تعالى والعلماء الذين استدلوا عليه فكان ياتيهم المعتزلي ويقول لهم كذا وكذا فيقول له هل هذا الامر علمه نبينا علي صلى والسلام عليه لم يعلمه فيقول علمه كيف علمه علمه النبي صلى الله عليه وسلم وما بلغ للامه ويعني النبي علم شيء وما بلغ للامه مستحيل مستحيل هذا يعني النبي خان الرساله كما يقول الامام مالك رحمه الله تعالى هذا هذا مردود عليه يقول له هل علمه ابو بكر أم لم يعلم هل علمه عمر ام لم يعلم هل علمه عثمان هل علمه علي شو بماذا كانوا يستدلون عليه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما كان في عهد الصحابة هذه القاعدة اخواني الكرام فهذا هذا هو الأصول التي نمشي عليه إذا مشينا على هذه الاصول نسلم في ديننا ونغلم ونكسب ونكون من الفائزين يوم لقاء الله عز وجل لأن في هذه الدنيا أنت مع من أنت مع من إن كنت مع النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه الكرام فانك معهم كذلك يوم القيامه انت معهم ان كنت مع غيرهم فانت مع غيرهم يوم القيامه لان كل كل اناس يوم القيامه يدعون بإمامهم كل ناس تكون لهم رايه ويمشون خلف الذي كانوا يتبعون في الدنيا وهذا امر عظيم جدا ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يعطى يعطى حوض صلى الله عليه وسلم يعطى الكوثر حوض عليه الصلاة والسلام يعني لهم زبان من, من الجنة هذا في يوم, في, في, في يوم القيامه هذا الحوض الذي يعطى النبي صلى الله عليه وسلم تشرب منه أمة النبي صلى الله عليه وسلم كيزانه كعدد نجوم السماء عرضه شهر وطوله شهر أبيض من اللبن يعني شيء عظيم أعطاه الله عز وجل تشرب منه أمة محمد صلى الله عليه وسلم من شرب منه لا يضمأ أبداً في هذا اليوم العصيب خمسين, خمسين ألف سنة فالنبي عليه السلام يعرف أمته بماذا يعرفهم بآثار الوضوء يعرفهم بآثار الوضوء تحجيل فبالبيض الذي يكون في الجبهة وفي القدمين فياتي ناس فيأتون من أمة محمد عليه السلام ليشربوا من الحوض فيذاذون حول الحوض يمنعون فالنبي عليه السلام والسلام عليه الصلاه والسلام يقول امتي امتي يعني الذي يمنعون اما الصحابه والملائكة الله اعلم يمنعون لا يشربون فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم انك لا تدري ما احدثوا بعدك او الناس احدثوا في الدين لا يشربونها نسأل الله السلام خطر البدعه العظيمه جدا فالذي يشرب هو المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم من كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فليبشر بكل خير لماذا أرسله الله عز وجل اذا نخالف النبي اذن ما الفائده من انسان الرسول ما الفائده كل واحد يخالف الرسول عليه السلام والسلام ويأتي بشيء جديد يقول كلا والعلم والعقل وكذا إذا ضاع الدين أحنا العقل يتبع الشرع يتبع النقول يتبع الكتاب والسنة ما أحد يحكم عقله في الكتاب والسنة العقل لابد أن يتبع إذا لم تفهم شيء تسلم لله عز وجل سبحانه وتعالى فلذلك إخوان الكرام هذا قاعدة من قواعد الدين فاذا هذا الحديث الخامس حديث من من الذي روى الحديث عائشة رضي الله عنه والمحدث من؟ ها؟ من, الذي من المحدث؟ البخاري ومسلم البخاري ومسلم فهذا تحفظونه ان شاء الله الحديث الخامس الآن وبعد الدرس هذا نراجعه معه إن شاء الله تعالى نسأل الله أن يوفقنا ويكم لكل خير يجعلنا من عباده الصالحين هدات المهتدين نسال الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم اخواني كرام باتباع سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ونسأله جل وعلا أن يجعلنا هدات المهتدين لا ضالين ولا مضلين فالله معلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل العلم حجة لنا لا علينا يا رب العالمين والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين جزاكم الله خير